صوت العرب من القاهره لقد شهدت مئة زحف او زهاءها وما في بدني موضع شجر الا وفيه ضربه سيف او طعمه رمح او رميه سهم وَهَا أَنَذَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي كَمَا يَمُوتُ العير فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَى هذا خالد بن الوليد يقدمه صوت العرب عبقرية خالد بن الوليد عن كتاب الأستاذ عباس محمود العقاد عده محمود الهجرسي ويخرجه لكم حسين أبو المكارم كان ذلك في بدء الدعوة الإسلامية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي من قومه كل ألوان الاضطهاد والعند وذات يوم وقف يصلي في الحجر على مقربة من مشيخة قريش وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة فلما وصل في صلاته إلى قوله تعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وزرني والمكذبين أولي النعمه ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم لماذا تقترب من محمد وهو يصلي ابن المغيرة؟ أعجبك ما يقوله؟ هذا والله ما هو بكلام بشر ولا بكلام كن ماذا تقول يا رجل؟ هل صبأت؟ اسمع يا صاح ها. والله إن له لحلاوة وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو وما يعلى عليه يا هشام يا وليد يا خالد ادركوا اباكم فقد عبث به سحر محمد ماذا حدث ماذا حدث لماذا تصرخ علينا ابوكم الوليد بن المغيره انظروا انظر يا خالد أي شيء حدث يا أبي؟ لست أدري لماذا دعاكم هذا الرجل وأظهر الدنيا وأخذها وقد مال إلى ما يقوله محمد ماذا يا أبي؟ احقا ما يقول؟ وما علي يا خالد أن تأخذ في بلاغة قرانه تلك يا أبي اولى درجات النقوص على دين آبائك اليوم تأخذ ببلاغته وغدا تدين بدينه يا خالد يا خالد لو سمعت مثل ما سمعت ما قلت هذا الكلام ولكنك يا أبي في ذروة الشرف من قريش وما كان لمثلك في جاهه ومكانته أن يتنكر لمعبوداته من أجل ألفاظ سمعها لا تقل هذا يا خالد لا تقل هذا فما هي بألفاظ من تلك التي تدور على ألسنة البلغاء ولكنها غير هذا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 اذهب بأبيك إلى داره يا خالد حتى لا يفتن بما يسمع ماذا تقول يا صاح؟ أنسيت يا أبي أنك شيخ بني مخزوم وأنك تلقب في مجالسها بريحانة قريش؟ ولماذا لا تقول إن قريشا تلقبه بالعدل أو الوحيد؟ لأنه يكسو الكعبة بمفرده سنة وتكسوها قريش كلها سنة وأنت يا أبي أول من ضرب معوله في الكعبة حين أحجمت قريش عن هدمها لإعادة بنائها؟ فذهبت بذلك في تاريخ الكعبة مثلا فما يليق بك بعد ذلك أن نسمع مثل هذا الكلام يا ابن المغيرة يكلام. كلام؟ استحسانك لما يقوله محمد في صلاته اسمع يا خالد نعم اصحب أباك إلى داركم قبل أن يسمعه أحد من سادات قريش هيا يا أبي هيا هيا فقد أوشك النهار أن ينتصف دائما أنت تقيم الدنيا وتقعدها يا خالد دون أن يكون لديك مبرر لهذا ماذا تقول يا وليد؟ أنت توافق أباك على ما يقول؟ وما في ذلك؟ رجل أعجبته بلغة القرآن الذي يتلوه محمد فأبدأ إعجابه به؟ لو كان الأمر قاصرا على الإعجاب بما يسمع لهان ولكنه بلغ حد الافتتان إن أبانا في مثل عقله وحلمه لا يخشى عليه أن يفتن بما يسمع يا خالد ولكن مجالس قريش لا حديث لها إلا ما رواه الناس عن أبيك وما أظنهم بتاركيه يمضي في إعجابه بقرآن محمد إلى غير غاية ماذا تعني؟ أعني أن عمرو بن هشام وسفيان بن حرب وغيرهما من مشيخة قريش لن يترك الوليد بن المغيرة يبدي إعجابه بقرآن محمد أمام الناس إذن هم يريدون أن يفرضوا سيطرتهم حتى على شيخ بني مخزوم؟ وهل معنى هذا أنهم يريدون أن يحجروا على أبيك فلا ينطق إلا بما يريدون؟ هو هذا دون شك وأنا لا أرضى لأبي إلا أن يكون كما يريد هو لا كما يريدون أن تهذي يا وليد لأن من حقنا نحن أولاد أبيك الا نجعله يسترسل في هذا كما أنه من حق قريش وبني مخزوم أن يمنعوه من ذلك إنكم تحاربون حين غير شريف ما شاء الله ما شاء الله هذا كلام رجل من بني مخزوم يحافظ على تراث آبائه كأنكم تريدون أن تخدعوا عقول الناس لما تريدون ما معنى هذا الكلام يا وليد هل أستطيع أن أفهم من ذلك أنك من المعجبين بمحمد لا تندفع في غضبك يا خالد وخذ الأمور بالريث والأنى فإن الاعجاب بمحمد لن يضير بني مخزون أي ريث وأية أنا بعد هذا الذي تقول أخسم باللات والعزة إنك لو لم تكن أخي الأكبر لكان لي معك شأن آخر من الطارق؟ افتح يا خالد أظن رجال قريش قد حضروا ليتحدثوا إلى أبيك فافتح لهم الباب يا خالد افتح يا خالد أنا بن مهشام أهلا اهلا بك يا ابن العم أهلا بكم يا سادة أهلا بكم وأين أبوك يا خالد؟ أليس هنا؟ بلى وأظنه سيأتي بعد قليل يا أبا الحكم تفضلوا أيها السادة خذوا أماكنكم حتى يحضر أظنني أسمع وقع اقدامي قيم مساء يا قوم أهلا بكم في داركم أتظنها دارنا حقا يا ابن المغيرة؟ ماذا تقول؟ هل في ذلك شك ألستم وجوها قريش وأنت من أشرف فتيان بني مخزوم يا أبا الحكم إذا ما هذا الذي سمعنا عنك أي شيء يا عمرو بن هشام هل نسيت يوم أن بلغتك دعوه محمد أنك كنت تقول أنا أحق الناس بالنبوة والقرآن ولماذا ينزل على محمد وأنا كبير قريش وسيدها أذكر ذلك يا أبا الحكم أذكر ذلك وأذكر أنه نزل عليه في ذلك علي ما بلغني قوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم <تصفيق> فما الذي يحملك الآن على أن تصيخ بسمعك إلى كل ما يهتف به محمد في صلاته <تصفيق> هذا الذي يتلوه من قرآنه يا أبي يا أبي لقد سمعنا من هذا الكلام كثيرا فلم يزدنا إلا بغضا لمحمد نعم ولكنكم لا أكت... لا لا لا نريد أن نسمع يا ابن المغيرة لقد جئتك مع مشيخة قريش لنضع حدا لما سمعناه أجل اجل, أجل, أجل, أجل, أجل, أجل, أجل عبو لان عبو لأن الناس إذا تحدثوا في مكة بإعجاب الوليد بن المغيرة بما يقول محمد ضاع كل شيء من يد قريش <تصفيق> <تصفيق> وماذا تريدون؟ لقد بتنا على أبواب موسم الحج وستأتي القبائل من كل فج عميق وقد جئناك اليوم لنتفق على رأي لا نختلف بعده في شأن محمد نلقى به قبائل العرب نريد أن يسمع الحجيج منا رأيا واحدا في شأن هذا الرجل نقول يا أبا الحكم إن محمدا كاهن <تصفيق> <تصفيق> والله إنما يقوله محمد ليس بزمزمة الكاهن ولا بسجع نقول نقول إنه مجنون. مجنون مجنون والله ما تبدو عليه مظاهر الجنون ولا رأيناه يكون قط إذا نقول إنه ساحر يا ابن المغيرة والله ما رأيت محمدا ينفت في العقد ولا يأتي من عمل الصحارة شيئا نقول إنه كذاب, كذاب والله ما جربنا عليه شيئا من الكذب منذ ساعة بين أظهرنا إذن نقول إنه شاعر شاعر كيف نقول هذا والعرب يعلمون جميعا أنه ليس في قريش من هو أعلم بالشعر مني هزجه ورجزه وبسيطه وطويله وما يقوله محمد ليس بالشعر اقترح أنت ما نستقبل به الحجيج في موسم الحج يا ابن المغير <تصفيق> أجل اقترح <تصفيق> نقول إنه ساحر البيان ساحر <تصفيق> البيان؟ يقول من السحر ما يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه <تصفيق> وبين المرء وزوجه بل بين المرء وعشيرته كما ترون لقد فكرت فاحسنت التفكير وقدرت فاجدت التقدير وتنهض مشيخة قريش لتلقى الحديج بمنتهى إليه رأي الوليد بن المغيرة ويكون أكثر القوم حماسا في ذلك ولده خالد بن الوليد وما يلبث الوحي أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى على يد الوليد في هذا الاجتماع فيقال بسم الله الرحمن الرحيم زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهت له تمهيدا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 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر صدق الله العظيم هذا والله لن يكون أبدا هون عليك يا خالد فأبو طالب لم يقبل ما عرضه أبوك ولم يرد محمد أن يشاطره باله ولكن أباك لا يزال يلح على أبي طالب في أن يدفع إليه بأخيك عمارة وهو أنهد الفتيان وأشعرهم وأجملهم في قريش ويسلمه محمدا بدلا منه ولا يزال يعرض على محمد ماله. له وهل تظن بني هاشم يرضون بهذا البدل وهل تظن أن محمدا يرضى أن يترك دعوته بكل أموال قريش وثرواتها معنى هذا أن محمدا لن يكف عن تسفيه أحلامنا وسب آلهتنا والزراية بعقائدنا وماذا تملكه أنت يا خالد إذا دعوه قد آمن بها حمزة ودخل فيها قريبك ابن الخطاب أقسم بكل آلهة قريش لأذودن عن معتقداتنا بهذا السلاح ولو لم يبق على دينه إلا بن المغيرة لا تغرنك شجاعتك يا خالد فقد يكون الحق بجانب محمد ولا يملك سيفك أن يمحو كلمة الحق أقسم بآلهة هذا البيت إن هذا الرجل قد سحرك يا وليد إن الرجل لا يتعاطى صناعة السحر حتى يسحرني يا خالد ولكنني ولكنني كلما رأيته أحسست نحوه بحب غامر أما أنا أما أنا فلا أطيق النظر إليه إنني أكره أن أراه وبودي أن أسخي سيفي هذا من دمه ومن يدري ما تأتي به الأيام يا خالد اسمع يا خالد نعم يا أبل الحكم لقد مات أبوك قبل أن يشفي غلته من هذا الرجل الذي قوي بهجرته إلى يثرب وباتت دعوته تهدد مصالح قريش وتجارتها لا بد أن نلقاه يا أبا الحكم وإلا تعرضت قافلة قريش التي يقودها أبو سفيان للهلاك لقد اخترناك من بين اخوتك جميعا لتكون صاحب القبة والاعنه ولو أنك أصغر الجميع وذلك لما نعهد من شجاعتك ومقدرتك إذن سأكون قائد فرسان قريش هذا ما كانت تصب إليه نفسي من زمن لأستطيع أن أنازل هذا الرجل ولو نزل ببطن نجد هذا هو دوركم في قيادة قريش يا بني مخزوم يوم أن اقتسم أشرافها وظائف مكة ونحن لها من أيام قصي يا أبا الحكم وقد ذهبت قبيلتنا بكل الفخار فأرخت قريش بوفاة عمنا عم هشام بن المغيرة وكان عمنا عم أبو حذيفة ممن حملوا الرداء بالحجر الأسود عند بناء الكعبة ماذا جرى يا أبا الحكم إني أسمع صوتا من بعيد ينادي اللطيمة اللطيمة ترى ماذا أدركوا يا قوم عيركم أدركوا عيركم فقد تعرض لها محمد عير أبي سفيان نعم إذا دنت الساعة الفاصلة هل ما يا خالد؟ <تصفيق> لقد ذهبت معركة بدر بأغلب زعماء قريش ولن ينفعنا البكاء عليهم أو يعيدهم إلينا هو الأدهى من ذلك ذل الإسار لقد أسروا سبعين رجلا من كبار القوم وغانوا في الفداء هل سمعت أن منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة؟ أخا خالد بن الوليد نعم إنه ضمن الأسرة وقد طلب آسره أربعة ألاف درهم، م. ولكن محمدا طلب إليه الا يقبل من بني المغيرة إلا شكه أبيه الوليد وهي درع فضفاضه وسيف وبيضة فوق هذا المبلغ وماذا فعل بن المغيرة لا يزالون في مطاولة ومساومة ولكن المسلمين لم يقبلوا التنازل عن شيء فرضخ بني المغيرة ترى ما هو شعور خالد في هذه المحنة التي وقع فيها أخوه يكاد أتميز من الغيظ ترى كيف عاملك أصحاب محمد وأنت في الأسر يا وليد مغاملة كريمة ورب محمد ماذا؟ بماذا تقسم أيها الرجل؟ ما الذي انتابك يا خالد؟ قلت إنني أقسم برب محمد برب محمد وأين يقيم رب محمد أيها الصابق لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كأنك تابعت محمدا فيما يدعو إليه وماذا في ذلك هل تمنعني من الهداية إلى الحق انك لن تستطيع ذلك ولو أجمعت على قتلي بنو مخزوم ولماذا لم تعلن إسلامك هناك قبل أن تجشمنا ذل الافتداء بالمال وبشكة أبيك خفت أن يظن بي أنني جزعت من الإسار يا بني مخزوم يا بني المغيرة يا بني مخزوم استمعوا إلى هذا المجنون واضحكوا معي من حمقه وسفاهته أخوك الوليد وهل معي خيره نعم الوليد بن الوليد بن المغيرة ابن سيد قريش وزعيم بني مخزوم لقد اتبع دين محمد بعد أن افتديناه وأبت كرامته أن يتبع هذا الدين وهو هناك أنت تهذي يا خالد لقد قلت لك إنني لم أرض لكرامتي أن أدخل في الإسلام هناك حتى لا يظن القوم أنني أكرهت على ذلك بذل الإسار ولكنني أدخل الإسلام الآن طائعا مختارا وفي بؤره الاصنام والاوثان فافعلوا بما شئتم جروه على الارض وامضوا به الى التعذيب والسجن حتى يعود اليه عقله ويصبر الوليد يصبر على التعذيب والنكاهه والحبس بين اهله حتى افلت بعد جهد وحيله ولحق بالنبي مشيا على قدميه اتوا ايها القوم فقد لاحب مشاعر النصر الله أكبر انظروا انظروا لقد ترك الرماية الشبل وكشفوا ظهر المسلمين فاتبعوني ايها الفرسان لقد حان وقت الانتقام لبدر اتبعني يا عكرمة شفيت نفسي وأخذت بسأري ورددت على قريش كرامتها ويمضي خالد في لدده ومخاصمه الإسلام فيحاول أن يقتحم على المسلمين الخندق بخيله في غزوة الأحزاب وتراوده نفسه في الإغارة على الرسول وهو بالحديبية لولا ما وقع في نفسه من أن الرسول ممنوع فخشي أن نتعرض له ولا يطيق أن يشهد الرسول وهو يدخل مكة في عمرة القضاء فاعتصم بشعاب مكة حتى لا يراه حتى كان ذات يوم تعال يا عمرو بن العاص أهلا بك أبا سليمان ما هذا القرطاس الذي في يدك اجلس أسمعك كتاب ممن؟ من أخ الوليد هل فيه جديد؟ خذه وأسمعني حتى أتفرغ لتدبر ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك وهل مثل الإسلام يجهله أحد؟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 فقد فاتتك مواطن صالحة والسلام عليك يا ويلي يا ويلي لقد انحلت عرى بني مخزوم وتشعبت المسالك بولد المغيرة ماذا تقصد بذلك يا خالد؟ أقصد أن قومي تقسمتهم الأحداث فذهب محمد بأخوي هشام والوليد ومات أبي وبقيت وحدي مع أكلة الرأس كأنك تنعى نفسك يا خالد وتبكي ما أنت فيه اسمع يا عمر لقد حاربنا الرجل أكثر من عشرين عاماً وسخرنا منه ومن دينه ولكن الله أظهره علينا وأيده بنصره أمسك عليك نفسك يا خالد وتذكر ما ترك لك أبوك من مجد فاحفظ على بني المغيرة كرامتهم واستمسك بالذي أنت فيه ليتني أستطيع ليتني أستطيع يا غلام يا غلام لبيك يا سيدي خالد هيئ لي أسرع جيادي وأسرجه عند منتصف هذه الليلة السيدي ينوي الرحيل نعم سفر طويل أم مرحلة واحدة بل سفر طويل يا بني لا يؤوب منه ضاعن على ما أظن سيدي لن تتركنا هكذا بليل تجلد يا بني فقد آن لهذا القلب الذي أحمله في صدري أن يستهد بلغك الله ما تريد من هناك؟ من هذا الذي يتلفع بسواد الليل؟ ويدلج في حذر من صوتك يا أبا سليمان الظلام لا يدع للإنسان أن يستبين الأشياء ولولا أنك بادرتني بالسؤال ما عرفتك هذا حسن يا ابن العاص ولكن ما أخرجك إلى الصحراء في هذا السحر وأنا بدوري أرد عليك سؤالك ما الذي أخرجك يا خالد أتذكر حديثي معك يوم أن وصلني كتاب أخي الوليد لقد أمضيت الليالي التي مرت علي منذ ذلك اليوم وأنا أتفزع في فراشي ولا يغمض لي جفن فأن الذي اهاجك والحنين الحنين إلى دين محمد أجل هو ذاك وذاك الذي أقدمني أنا أيضا يا ابا سليمان كفانا جهلا وخزيا حتى الآن إذ لم يبقى على دين قومك لا موتور أو حاقد أو صاحب منفعة وهذا ما لقيته من صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل حين طلبت إليهما أن يصحباني إلى المدينة فاعماهما الحقد عن سماع الحق وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم خالد وعمر ومعهما عثمان بن أبي طلحة فقال لمن حوله لقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها وأسرع خالد إلى رسول الله فتلقاه مبتسما وهو يقول أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيش جيشا كبيرا يتجاوز عدده ثلاثة آلاف رجل أتعرف لأين لا يقصد هذا الجيش ولما؟ يقصد البلقاء لينتقم من أولئك الذين قتلوا رسول النبي إله رقل ونكلوا بوفده إلى ذات الطلح ومن أمير الجيش؟ حب رسول الله زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن استشهد فعبد الله بن رواحة ثم ترك الإمارة بعد ذلك لمن يختاره الجند وهل خالد بن الوليد في هذا الجيش؟ نعم ولماذا لم يقلده الإمارة وهو يعلم ما هو خالد في الحرم؟ حدثة عهده بالإسلام وهؤلاء ارسخ منه قدما في هذا الدين أخشى ما اخشاه أن تتعرض الروم بجحافلها لهذا الجيش حماية لتخومها وأنا أعلم أن جنده هرقل في مآب يزيدون على مئة ألف غير مئة ألف من القبائل المتحالفة لا تكن متشائما إلى هذا الحد فالله سبحانه وتعالى ينصر جنده إن جند الروم يسدون مسالك الصحراء وقد أوشكوا أن يطوقوا جيش المسلمين لقد قتلوا زيد بن حارسه وسقطت الراية منه فتلقفها غعفر بن أبي طالب يا لله أي شيء هذا يخيل لي أن الروم قد حشدت لنا كل سكان الأرض انظر إنهم يطوقون جيشنا الصغير وهوزا غعفر بن أبي طالب يتلقف الراية بيده اليسرى بعد أن قطعوا يمناه يا للهول لقد أجهزوا عليه وبدأ ابن رواحة يقود الجند وفي يده الرايه يا رب يا رب نصرك الذي وعدت به عبادك إننا نقاتل مستميتين. إنها معركة الاستشهاد سيأفلى جيش المسلمين لا محالة يا رب ما هذا يا رب لقد اصابوا عبد الله ابن رواحة وقتلوه وهو يرتجز الشعر ويصول على فرسه قد اضطرب الجيش المسلمين ولكن اللواء لم يفقد اا من الذي تلقفه من ابن رواحه يخيل الي انه ثابت بن اخرم انظر انه يعلو ربوه عاليه لينادي بقيه الجن اقترب لنسمع ماذا يقول يا ماشر المسلمين خالد قيادة الجيش مؤته في أحرج المواقف فيبدل مواقف الجيش تحت الليل فنقل الميمنة إلى الميسرة ونقل الميسرة إلى الميمنة وجعل الساقة في موضع المقدمة والمقدمة في موضع الساقة ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة عند طلوع الصباح فلما طلع رأى الأعداء وجوها غير الوجوه واعلاما غير الأعلام واوهمتهم الجلبة أن من وراء جند المسلمين مددا فتولتهم الدهشة واستطاع خالد أن ينجو بجيشه من حصار الروم واندقت في يده تسعة سيوف وهو يحمي جيشه عند الإنسان يا فرار, يا فرار, يا فرار أسمعت هتاف أهل المدينة واستقبالهم لجيش مؤتة؟ لأنهم لم يشهدوا الهول الذي شهده الغزاة. ومع ذلك كم كانت الضحايا في جيش عدته ثلاثة آلاف أمام جيش عدته مئة ألف قواده الثلاثة واثنى عشر شهيداً ما أقل الفداء هذا بفضل مهارة خالد بن الوليد انظر إن رسول الله خرج من المسجد يستقبل الجيش وينهى الناس عن هذا الصراخ المزري ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الكرار بإذن الله وليسوا بالفرار وسمى خالد بن الوليد منذ ذلك الوقت سيف الله فعرف بهذا اللقب طوال حياته حتى بعد وفاة الرسول الكريم إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران لقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله لا يرجع أن رسول الله كما رجع موسى فيقطع أن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات ان الحزن قد استبد بعمر على وفاه رسول الله حتى قال ما قال وهذا أبو بكر يمشي اليه ويخيل إليه أنه قد سمع ما قاله عمر اجلس يا عمر وأغمد سيفك في غمده قد مات محمد يا ابا بكر ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات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 وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم ويلي ويلي اذا قد مات حقا والله لكأني ما سمعت هذا القرآن قبل أن يتلوه أبو بكر. اسمع يا خالد لبيك يا خليفة رسول الله أنت سيف الله وسيف الإسلام يمحق الله بك الباطل ويمحو بك الكفر أنا وسيفي وقومي طوع أمرك يا خليفة رسول الله لقد عقدت لك لواء القيادة على أكبر جيش لمحاربة المرتدين وجمعته لك من القبائل الموالية وبعضه من الأنصار والمهاجرين وإلى من توجهني من هؤلاء العصاة ستتجه بجيشك أولا إلى بزاخ ارض بني أسد أربة طليحة ابن خويلد الأسدي الذي تنبأ هناك فإذا تم لك النصر فاقصد إلى البطاح لملاقات بني تميم فقد منعت بعض بطونهم الزكاه كما منعها بقية المرتدين ستقر عينك بالقضاء على هذه الفتنة بإذن الله ولي إليك من النصيحة ما لو عملت بها لكتب لك النصر والظفر مرني بما تشاء فأنا طوع أمرك شاور من معك من السابقة من المهاجرين والأنصار في كل ما ينزل بك وإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا من الحملة فإني لا آمن عليك الجولة واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل وسر في أصحابك على تعبئه جيدة واحرص على الموت توهب لك الحياة سأنقش هذه النصيحة على قلبي يا خليفة رسول الله سر يا سيف الإسلام على بركة الله ميمون الطالع مبارك الخطوة إننا نعرفك مقاتلا من خيرة المقاتلين يا نبي الله يا طليحة فما الذي تخشاه أنا لا أخشى شيئا وقد جاءني الوحي بأن النصر في ركابي ولكنه الحذر والحيطة فعلى رأس عدوكم خالد بن الوليد وبماذا تأمرنا يا نبي الله؟ نعم أأمركم اعزلوا النساء في مكان أمين حتى لا يقعنا في السبي إذا دارت الدائرة علينا لقدر الله وأحيطوني بأربعين فارسا من أشد فرسان بني أسد حتى لا اتصل إلي ياد خالد فإنني, فإنني أدرى بطريقته في الحرب وما هي طريقته؟ ينحي بالضربة المصمية على رئيس القوم فيفت في أعضادهم جميعا بقتله أو إكراهه على الفرار والآن هل وصلت الطلائع التي أرسلناها للترصد حركات خالد؟ نعم وقد نزل بجيشه في طرف الساحه خلف هذه الكثبان اذا ستبدا المعركه عند الفجر هجوموا <تصفيق> يا بني اسد هجوموا فقد انكشفت لكم ميمنه جيش خالد وتراجعت ميسرته كثبتوا قليلا فانه منهزمون لا محاله كيف حدث <تصفيق> هذا كيف حدث هذا وكيف انكشف جيش المسلمين إن طليحة يستميت هو وأصحابه في المعركة تراجع يا خالد بجيشك لتعتصم بجبال طي وتستذرل المتدين إليها اسكت لا أبالك إنني لا أعتصم بغير الله أخذك السلخان بفرسة وترحل مقاتلا على قدميه. هذه عادته كلما اشتدت المعركة ليملك حبيئة الحركة حيث أشاء ويبعث القدرة في قلوب صحبه <consurai> <ع benim> الله اركبوا اكتافهم ولا تتركوهم حتى تحصدوا هذه الرؤوس وجوب انفسكم يا من كل جانب ماذا يا نبي الله يا طليحه ألم يأتك جبريل بعد؟ نعم لم يأتي بعد إلى متى يا طليحة؟ لا أبالك لقد أوشكنا على الهلاك يا بني أزد يا بني فزارة إن صاحبكم لك الثام ومن استطاع منكم الفراء فليفعل انظر ماذا يفعل عدو الله طليحة غرر بنا وامتطع فرساه ومن خلفهم راته النوار وفر هاربا من استطاع منكم أن يفعل مثلي فليفعل ويقضي خالد على الفتنة في بني أسد ويظفر بسلم أم زمل فينتصر عليها بعد قتال مرير ثم يمضي إلى البطاح فيتميم ويقتل مالك بن نويره، ويستريح بواد الوبر ومعه زوجه ليلى التي تزوجها بعد مقتل زوجها السابق مالك بن نويره ينتظر أمر الخليفة يا أمة ميم يا أمة ميم لبيك يا قائدي قائد تلك أجمل قيادة أن يقود المرء ربات الجمال ولا يقودهن إلا أبرع القواد واعظمهن شجاعة إن جيشا من كن يستطيع أن يهزم الأعداء بلحاظه ونظراته فما حاجت كن إلى أبرع القواد أنسيت يا ابن الوليد أن الحسان تسبيهن الشجاعة ويمتلك لبهن الرجل الجواد وكيف رأيتني بعد مالك؟ خير الرجال ألم يحزن؟ تلك وليس من الخير في تلك الساعة أن نعكر صفونا بهذه الذكريات الحق في جانبك يا أمة ميم فاغفريها لي كل ما تفعله يا ابن الوليد فهو حبيب إلى قلبي بعد أن وهبتني اسمك وما رأيك في هذا الوادي؟ جميل النسائم مخضل الأديم فواح الأريج حلو المنظر ترى هل يدوم لنا المقام فيه؟ وهل ابن الوليد أن يستقر به مقام والحرب تدعوه في كل مكان؟ آه, آه يا قائد العزيز أسمع تصفيقا خارج الخباء لا بد أن أحدا يريد أن يقابلك أفي مثل هذه الساعة؟ هكذا عظماء الرجال فلا تجر تواري <تصفيق> خلف هذا الساتر حتى أرى من القادم ادخل السلام على الأمير خالد بن الوليد ورحمة الله وبركاته وعليك السلام اجلس هل أنت رسول؟ نعم انا رسول الخليفة إليك وكيف تركتهم وراءك؟ تبهرهم انتصاراتك ويتغنون بشجاعتك ويمدحون إقدامك لقد أصبح اسمك في المدينة مرادفا لكلمة النصر أيها الأمير الحمد لله وماذا تحمل من الأنباء؟ يقول لك خليفة رسول الله إن أمر مسيلمة في اليمامة قد استفحل حتى استطاع أن يهزم جيش عكرمة وفيه خيرة أصحاب الرسول لا حول ولا قوة وهو يحاول أن يحيط بالجيش الثاني الذي يقوده شرحبيل بيل بن حسنة فأدرك جند الله باليمامة أبلغ الخليفة أنني متوجه لتوي إلى اليمامة والتمس منه خالص الدعاء لنا بالنصر طاب مساءك يا سيدي مع سلامة الله تعالي يا ليلى تعالي يا أمة تميم لبيك يا قائدي إننا ذاهبون إلى أشد المرتدين مراسا وأكثرهم جندا سنمضي عند طلوع الفجر يا ام تميم سمعت كل شيء وليس لمسلمة إلاك يا خالد بعد أن القى الرعب في بلاد اليمامة وبني حنيفة أين أصرتم هؤلاء الجنود؟ أصرناهم على مشارف هذا الوادي ويظهر أنهم كانوا يتنسمون أخبارنا مم. كم عددكم يا قوم؟ ستون يا خالد ومن رئيسكم؟ هذا رئيسنا مجاعة بن مرارة من أصحاب الرأي في بني حنيفة وأصحاب المنزلة فيهم تقدم يا مجاعة واصدقني القول نعم يا خالد لماذا انفصلتم عن جيش مسيلمة؟ أكنتم تستطلعون أخبار جيشنا؟ كلا يا خالد لقد خرجنا لندرك ثقرا لنا في بني تميم وبني عامر فطلع علينا جندك فاستاقونا إليك كذبت يا مجاعة إنك لم تصدقني القول قد قلت ما عندي فاحكم بما تشاء قل لي هل تدينون بالإسلام؟ نعم على أن يكون منا نبي ومنكم نبي <تصفيق> فلا تذهب قريش بالارض كلها كما يقول مسيلمة إذن فقد أحللتم لدماءكم واستحققتم ضرب الرقاب قد يكون في استبقاء على قيد الحياة ما ينفعك يا خالد فأنا مرء مطاع في بني حنيفة هو ذا أيها الأمير استبق مجاعة واضرب أعناق الآخرين فهو صاحب علم بالحرب ومكائدها يا ام تميم يا ام تميم لبيك يا خالد ما هذا يا خالد هذا سيد من سادات بني حنيفة هذا مجاعة بن مرارة ولماذا جئتم به إلى هنا وهو يرصف في اغلاله ليكون تحت رقابتك في خيمتي فلا يفك أحد وثاقة مم. كأنكم تريدون أن يكون مجاعة أسيري وهل يطمع أسير في حارس خير منك يا ام تميم؟ اسمع يا مجع إنني أكلمك أمام خالد بصراحة ستكون موضع إكرامي طوال الموقعة ما دمت لا تحاول الفرار لقد أعطيت خالد عهدي بذلك وأنا أعلم أنك رجل إذن على الرحب والسعه في خيمة خالدي يا مجع والآن أستودعك الله يا ام تميم فمن يدري؟ ثبت الله خطاك وكتب لك النصر يا بني حذيفة تقدموا لقد, لقد انهزم عسكر خالد واصاب الزعر جيشه فهم يفرون في كل اتجاه لقد اخترب هذا الجيش من خيمه خالد واقتحمها جنوده انظر ان بعضهم يقطع حبالها اين خالد إنه في المعركه من تكونين؟ أنا زوجه أم تميم اقتلوها واحملوا رأسها على أسنة الرماح لا ليرعاها خالد لا لا لا. إن خالدا لا يقتل النساء حفو حفو لا تقتربوا منها من؟ من من تكون رجل في القيد بجانب امرأة خالد؟ انا مجاعة ابن مرارة أيها القوم سيدنا وابن سيدنا احذروا أن تمسوها بسوء نعمة الخرة هي فكوا قيدة مجاعة واطلقوا صراحة لا بل اتركوني كما تركني خالد في رعاية أم تميم فقد وعدته بذلك اخرجوا إلى الحرب وعليكم بالرجال الله <تصفيق> الله <تصفيق> أيها المسلمون واثبتوا وامتازوا لنعرف من أين نؤت امتازوا أيها المهاجرون امتازوا وأنتم أيها الاعراب ليقف كل بني عن تحت رايتهم لبيتا خالد. لبيتا خالد. والله لن أكلم أحداً حتى يهزم الله بني حنيفة أو أدخى الله فاكلمه بأكده الله وأكدر اركبوا اكتافهم ولا تدعوا أحداً يفر من المعركة فقد لا حد النصر واقتحم جند خالد الحديقة وقتلوا منهم عشرات الألوف فيها حتى سميت حديقة الموت أما شهداء المسلمين فبلغوا زهاء ألف شهيد من كبار الصحابة وحفظة القرآن مما حمل عمر على أن يشير على الخليفة بجمع القرآن مخافة ضياعه واستراح خالد قليلا ليبدأ فتوحاته الكبرى في فارس والشام يا أبا بكر هل نويت فتح العراق وفارس؟ نعم وسأستخدم سيف الله في فتح هذه البلاد وتنهار جيوش فارس أمام ضربات سيف الله ويخوض خمس عشرة موقعة في بلاد العراق وفارس لم يهزم ولم يخطئ ولم يفشل في واحده منها وكان كما وصفه عمرو بن العاص في اناه القطاه ووثبه الاسد ولما اشتد الامر على جيوش المسلمين بالشام امره الخليفه ان يدرك ابا عبيده في اليرموك فطار اليها لقد رجعنا الى الخليفه يا خالد حين هانتنا جموع الروم فأمرنا أن نجتمع باليرموك حتى يصلنا مددك وها أنا ذا قد جئت في اللحظة الحاسمة يا أبا عبيدة إذن دلنا على الصواب فيما نعمل فقد اكتسبت في الحرب خبرة منذ وطئت قدماك أرض فارس بل منذ كنت صاحب القبة والأعنة في قريش وقد رضينا بك اليوم قائدا يا ابن الوليد <تصفيق> وقد أن أقابله الآن ها هو ذا يسلو بجواذه بين الخلد وجراح الجيش سألوح له بالرسالة التي أحملها عله يراني هذا يا رسول وأيتك تشير بكتاب في يدك من أنت؟ أنا رسول المدينة إليك أحمل إليك كتابا من عمر بن الخطاب وأعزيك في أبي بكر ماذا؟ نعم مات؟ نعم واختار للناس عمر اكتم هذا الأمر ولا تخبر به أحدا يا ابن الجراح دعني أسلمك إمارة الجيش كما طلب عمر في رسالته هذه لقد أعفاني من القيادة وجعلها إليك ليس الان يا خالد إن أمر الخليفة واجب الطاعة ولكننا لازلنا في المعركة وانت قائدها وصاحب أمرها فامض راشدا في قيادتك حتى نبلغ من هزيمة الروم ما نريد على الا يشيع هذا الأمر إلا بعد انتصارنا يا أبا عبيدة أنا صاحب هذا الرأي وعليك اتمانه يا خالد وتنتصر جيوش المسلمين في اليرموك ويصبح خالد جنديا في جيش أبي عبيدة ويتم تحت قيادته فتح بقية بلاد الشام وعلى رأسها دمشق وتولى خالد أمر حمص ولكن يصدر أمر الخليفة إلى أبي عبيدة بعزل خالد من جميع الأعمال وأن يستصفي أمواله لأنه أجاز أحد الشعراء بعشرة آلاف درهم فينفذ أبو عبيدة الأمر ويقصد خالد إلى المدينة ليقابل عمر هذا أنت أخيرا يا خالد كيف حالك لقد جعلتني بشر حال يا أمير المؤمنين أنت تظلمني بذلك يا ابن الوليد وما أردت لك إلا الخير لقد شكوتك إلى المسلمين وبالله إنك في أمري غير مجمل يا عمر أتريد يا خالد أن تمنح شاعرا عشرة آلاف درهم ثم لا أسألك من أين لك هذا وأنا ولي المسلمين على بيت مالهم منحته من مالي الذي أستحقه من الأنفال والأسهم ولك أن تضم إلى بيت المال ما زاد عن حقي اسمع يا خالد نعم والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب ولن تعاتبني بعد على شيء وسأكتب إلى الأمصار أني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا والا يكونوا بعرض فتنه أشكر لك يا أمير المؤمنين ما تريد أن تفعله من أجله واسمح لي بالعودة إلى الشام لاستقر بحمص صاحبتك السلامه يا أبا سليمان أراك بخير يا أبا سليمان الحمد لله هل اغضب كما فعله عمر؟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 أعبنا وهكذا ما سيف الله على فراشه ولم يبلغ مناه في أن يموت في ساحة الوغى بعد أن عاش طول حياته محاربة ولكنه ترك من ورائه عبقرية حربية خلده في سجل الخالدين كنتم مع عبقرية خالد كتبها محمود الهجرسي وقام بالتسجيل عبد العال هلال وأخرجها حسين أبو المكارم